كتاب الله ينطق معلناً أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم لا حق الا ان ربنا الله بسم الله الرحمن الرحيم ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لا عزيز الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا, وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر علة وحكمة بالغة ما أصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير التقوى تقدم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 علينا فلا نبال غير أن عافيتك هي أوسع لنا نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له إليك نشكو ضعفنا اللهم هذه روسيا جاءت بجيشها وحديدها بظلمها وفخرها جاءت تحادك وتكذب رسولك وتقتل المستضعفين من المؤمنين مننا في الشيشان اللهم انجز لهم ما وعدتهم اللهم انجز لهم ما وعدتهم اللهم انجز لهم ما وعدتهم في كتابك اللهم انا لنشهدك عهدك ووعدك اللهم أنزل نصرك وتأيدك أنت عضيدهم وأنت نصيرهم وبك يقاتلون اللهم إنهم مغلوبون فانتصروا الأنفال إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بناء فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ولو قاتلكم الذين كفروا الأدبار ثم لا يجدون وليهم لا نصيرا وسوره الحجرات انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا وجاهدوا باموالهم للقارئ مشاري بن راشد العفاسي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك وكمن من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين لك يساقون الموت ك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 تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنذِرِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا منه وينزل عليكم من السماء ما ليطهركم ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويسثبت به الأقدار. حي ربك الى الملائكه اني معكم فثبت الذين امنوا سالقي في قلوب الذين كفروا ذرب فاضربوا فوق الاناق واضربوا منهم كل ذلك وَلَيْهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبْرَهُ إلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحِيزًا إلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَأَفَقَدْ بَأَ بِغَرَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منهم بلا أنحسنا إن الله سميع عليم كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن عنكم فئتكم شيئا ولو كثرة وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالْقَوْمِ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 يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما واعلموا الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه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 تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَأَوَاكُكُمْ وَأَن يَدَكُم بِنَصْرِهِ وَرِزْقِكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا لفضيله <تصفيق> اتقوا الله يجعل لكم فرقا ويكفر عنكم سيئاتكم ويرفع لكم والله ذو الفضل العظيم واذ ينكر بك الذين كفروا ليثبتوك تلا عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا قالوا قد سمعنا لو نشأنا لقلنا هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قال هذا هو الحق من فأنطِل علينا حجارة من السماء، فأنطِل علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، وما كان الله يستوفون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. صَلاتٌ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مَكَانٌ أَوْ تَصْدِيَةٌ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا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 fairukum he allusion for disgusted sia in jah fulfil. Thus these are the wrath객. aspire to the وَإِن يَعُدُّوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِن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 وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُم آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى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 ولو اراك كفيرا لفشنتم ولتنازعتم في الامر ولكن الله سلم انه عليم بذات الصدور واذا يريكمهم اذ التقيتم في اعينكم قليلا ويقللكم في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 رئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ كفر الملائكة يضربون وجوههم يضربون وجوههم وأدبارهم وذوق عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد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 مَ تَنأَ عم عَى قَوْ مِن حتىَ يغَي مَا بِأَفُسِهِم وَأَن النَّموه سَم وَلم كَدَأِّ آالِ فعَونَ والَّذينَ مِنْ قَبنم كََّبُ بعااتِ رّم فِي العُون وَكُلُّكُمْ ظَالِمِينَ إِنَّ شَرَّ وعظفنهم في الحرب فشل بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء سارعوا سبقوا إنهم لا يعجزون واعد لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله تنهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين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 الله ألف بينه، إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله وَمَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ وعشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا من الذين كفروا بأنهم قوم لا الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعف فايكم منكم 100 صابره يغلب 200 وان منكم يغلب لنبي أن يكون له أسرا حتى يثخن في الأرض تريدون عرم الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ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 الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا والذين آووا ونصروا اولئك معهم اولياء عند والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم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 كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض في وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجهدوا في سبيل وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَنُوا نَصْرُ أُولَئِكَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وَآمَنُوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم وَهُوَ الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم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 حتى إِذَا اثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما من بعد واما فداء حتى تضع الحرب او زارها ذلك ولو يشاء أَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُو بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلِي يُطِلَ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِي وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ الْجَنَّةَ لَهُمْ يَا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 تنات تجري من تحتها الأنعام والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثول لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك الذي أخرجتك أهلك فلا ناصر لهم أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَهِ مِن رَّبِّهِ كَمَنْ زُوِينَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ مثل الجنة التي وعد المتقون فِيهَا أَنْهَارٌ فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ وَخَالِدُونَ فِيهَا كَمَنْ هُوَ فِي النَّارِ مَسْقُومًا حَمِيمًا فَطَّعْتَ أَمْعَاءَهُمْ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بوته فقد جاء قد جاء اشراطها فان لهم اذا جاءتهم ذكراهم فاعلم قلبكم و mouthsكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم رأيت الذين في قلوبهم مرضون ينظرون إليك نظر المغشى عليه من الموت فأولارهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأم فلو صدق الله لكان خيرا لهم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 تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملا لهم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 ذلك because of ما they الله Allah's deliverance and then He حسب الذين في قلوبهم مرض theess. Or الله there ولو نشاء لأرنا كهم فلا عرفتهم في لحم القول والله يعلم أعمالكم ولا حتى نعلم كفروا وصدوا عن الله وشبق الرسول من بعد ما تبين لهم الذيذينَ كَفَو وَصَدُّ عَ سَبِيلَّهِثُم مَّ م تُ وَهُم كُففَّ اللَّهُ لَم فَلاَا تَنُوا وَتَدُعُ إِ السَّلْمِ وَأَتُمُ الْأَعْلَونَ واللَّهُ مَعَكُم وَلَيَةِ رَكُمْ أَمالَكُمْ إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم ان يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضوانكم ها انتم ها وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهُ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُومُونَ بسم الله الرحمن الرحيم فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَّرَ وَيُتِمَّ نعمته عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا هُوَ الَّذِي أَنزَلَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ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 بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُوْنَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ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 وَزُيِّنَ لَهُمْ ذَلِكَ فِي قُلُوبِهِمْ وَزُيِّنَ فِي قُلُوبِهِمْ وَظَنَنْتُمْ وَمَا نَسَّمُوا وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ رَفُورًا رَّحِيمًا سَيَطُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَاً طَلَقْتُمْ إِلَى مَرَانِمَ لِتَأْخُذُوا هَا ذَرُوْنَا يريدون أي يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل وسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليل كل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولين بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإذا تطيعوا يأتكم الله أجرًا حسنًا وإن تتوالوا كما توليت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 وعذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فعلم ما في قلوبهم فأزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا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 ولا يو ولا نصيرا سُنَّة اللَّهِ الَّتِي قَد خَلَتْ مِن قَبْلِهِ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلَ وَهُوَ الَّذِي كَفَأَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةٍ مِنْ بَعْدِ أَن أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۚ وَمَنِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدّوكُم عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهُدَىٰ مَعْكُوفًا أَن يَدْلُغَمَ حِمْلَهُ ۚ وَلَهُ لَأَجْرَانِ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَؤُوهُمْ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 وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤِيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ عَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ معه أشداء على الكفار وحماه بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذانك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فأزره فاستول ضف على سوقه فاستوى على سوقه يعجب الزرع علي وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا بسم اللَّهِ الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يَا أَيُّهَا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ تَحْبَطْ أَعْمَالُكُمْ أَن تَحْبَطْ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ يُهَذّبُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى رجع إليهم لكان خيرا لهم والله غفور يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا, فتبينوا أن قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادبين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان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 الذين آمنوا لا يسخر من قوم عسى يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء لا تلبزوا أفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس لسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم رَأَنَى مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْنَى وَلَا تَجْسَسُ وَلَا يَظْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَيَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقُنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنفَا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا اتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلموا ولم ما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن يطيعوا الله ورسوله لا يندكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا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 والله بكل شيء عليم يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَن أَسْلِمُوا يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَن أَسْلِمُوا قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَن هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن صادقين ان الله يعلم غيب السماوات والارض والله بصير بما تعملون سمع الله لمن حمده اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن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 اللهم أعز الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام يا رب العالمين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 غضب علينا فلا نباني غير أن عافيتك هي أوسع لنا نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أي يحل علينا غضبك أو ان ينزل بنا سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك فإليك نشكو ضعفنا فإليك نشكو ضعفنا اللهم هذه روسيا جاءت بجيشها وحديدها بظلمها وفخرها جاءت تحادك وتكذب رسولك وتقتل المستضعفين من المؤمنين في الشيشان اللهم أنجز لهم ما وعدتهم، اللهم أنجز لهم ما وعدتهم، اللهم أنجز لهم ما وعدتهم في كتابك، اللهم إننا ننشدك عهدك ووعدك، اللهم أنزل نصرك وتأكيدك، أنت عضيدهم وأنت نصيرهم وبك يقاتلون، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم ربنا أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين اللهم مكن لهم واكفهم بما شئت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 اللهم انجل المستضعفين من المؤمنين في الشيشان اللهم انجل المستضعفين من المؤمنين في الشيشان اللهم انجل المستضعفين من المؤمنين في الشيشان اللهم اجدد وطائتك على روسيا اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف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 صهم عبرة لأمثالهم من اليهود والنصارى والمشركين أذلة صاغرين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز ربنا أنت عضيدنا وانت نصيرنا وانت حسبنا ونعم الوكيل اللهم فك قيد اسرانا واسرى المسلمين اللهم فك قيد اسرانا واسرى المسلمين اللهم فك قيد اسرانا واسرى المسلمين وردهم إلى اهلهم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 فانزل عليهم رحمتك يا رحمان ويا رحيم فانزل عليهم رحمتك يا رحمان ويا رحيم اللهم من آذاهم فآذه ومن عاداهم فعاده لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست اسماءك اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك سبحانك وبحمدك اللهم أعد المسجد الاقصى الى رحاب المسلمين اللهم اعد المسجد الاقصى الى رحاب المسلمين اللهم المسجد الاقصى الى حام المسلمين وارزقنا فيه صلاة قبل الممات اللهم طهرهم من اخوان القردة والخنازير اللهم مزقهم كل ممزق اللهم فرق بينهم وبين من شايعهم اللهم اصلح احوال المسلمين في فلسطين اللهم اصلح احوال المسلمين في فلسطين وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام اللهم ولا تجعل لكافر علينا سبيلا اللهم انا نعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وجهد البلاء ونعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء اللهم أبرم لهذه الامه أمر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر على بصيره يا ذا الجلال والاكرام اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا ارحم الراحمين الله اللهم وفق ما لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والاكرام ووفق جميع ولا تامر المسلمين للعمل بكتابك اتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم آمنا في أوطاننا وادن نعمة الأمن والاستقرار في بلادنا اللهم من أرادنا وبلادنا والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره اللهم عليك بمن أدخل الى بلادنا وبلاد المسلمين المخدرات والمسكرات اللهم عليك بمن أدخلها اللهم عليك بمروجيها وصانعيها وتجارها اللهم عليك بمهربيها وبائعيها ومن أعان على انتشارها اللهم إن لم ترد هداية لهم فالعنهم كبيرة. اللهم ان لم ترد هدايه لهم فلعنهم لعنا كبيرا ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا في الدنيا والاخره اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا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 جزا الله خير الجزاء قارئنا ونفعنا وإياكم بما سمعنا. الله أكبر. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع وإخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله فهرس إصدارات التقوى. فإن رقم هذا الإصدار هو ثمانية وتسعون ونحيطكم علما بأن جميع الحقوق محفوظة بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو إثنى عشر هو وسبعون